أعوذ الله من السلطان الرجيم stędzie we na nawu kęśle Oh لَا كُو آنَ لَهُ مِثْلُهُ Love mm -hmm. və Mm-hmm. الله, الله adan Then... Oh, <laughs> and <laughs> that Well, thank you. لَن نَظْلِمَنَّ لَكُمْ وَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَن نَظْلِمُ وَأَصْلِحْ لَن نَظْلِمُ ذَوْجَهُ إِن لَّهُ, وهبنا له, له إنهم كَانَ <clears> oh, <throat> my